بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجون ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحروب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 أسألك باسمك الذي أشرغت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت، اللهم بلغ مولانا الإمام اللهادل المهدي. القائمة بأمره سلوات الله علي وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من السلوات زنه عرش الله و مداد کلمات و ما احساه علمو و احاق به کتاب اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنغي لا أحول عنه ولا أزول أبدا اللهم أجعل لي من أنصاره وأعوانه والضبين عنه والمصارعين إله في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عامه والصابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديك اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتى ما مغضيني فأخرجني من قبري مأتزا كفني شاهرا سيفي مجرداً قناتي ملبيان دعوة الضائع في الحاضر والبادي اللهم أرني الطالع رشده. والغرة الخميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجة وسهل مخرجة وأوسع منهجة واسلك بمحجة وأنفذ أمره واشدود أذره واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبودك فإنك قولت وغولك الحق اللهر الفساد و في البر والبحر بما كذبت ايد الناس فاظهر اللهم لنا وني وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يغفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحقه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لما لا يجد له ناصرا غيرك و لما عطل من احكام كتابك و لما ورد من اعلام دينك و سنن نبیه. الله عليه و واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذا الغمت عن هذا الأمت بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان قرآن رادیو قرآن, را قرآن. صداگیزنده قرآن بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز